على قد البي انتضرك على قد المحبه البي انتضرك أن من عمري على عمرك من عمري يا ميجان السوالف دوم اسولف فيك يا, في فيك. يا من ثغرك وين جاوسالت الموج ويه حتى الموج بتعمري سفينه المنازع طال ما انا بقلب سعير خيام انت شلون انا انا انا انا بقلب سعير خيام انت شلون كم البقت تتوجر ب صدرك الوجه لله للخلق مقفاه اكيد اكيد الوجه لله للخلق مفتاح هاي سنين عين تباوع الضغره يا ابو يا يا يا يا يا يا كلنا بو قبس الضعيف اللي الهجب ذكرك بو قبس الضعيف اللي الهجب ذكرك ايخ 15 شعبان يا المولود شق صدر الغيوم واشرق يا صلوات سندري لخيوم وشرق بدرك نبديها بصلات جعل النبي المختار تسهل جيتك والخاتم ابن صلوات